La والذين يضارون من النساء إهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة فتحرير رغبة من قبل أي تمس ذلكم تعضون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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ابن من ذلك، ولا ابن من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينجبون.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 فلا تناجوا بالإثم والعدوان فلا تثناءجو بإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا فَاسْتَحُفُّو فِي الْمَجَالِسِ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَيَنْشُزْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجا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 ااشفقكم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذ لم تفعلوا فاذ الله عليكم فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعذ الله لهم عذابا شديدا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 العدلين كتب الله لأغلبنا أن ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون من حد الله ورسوله فيؤ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 ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنوار، تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله.